قوله تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولف إن الله هو الغني الحميد إعادة هذه الآية تأكيد على معنى الآية الأولى التي قبلها وقوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يفسره ما تقدم من قوله إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي وهنا جاء بهذا اللفظ ليدل على العموم وتكون قضية عامة فيما بعد لكل من يرجو الله واليوم الآخر أن يتأسى بإبراهيم عليه السلام والذين معه في موقفهم المتقدم وقوله تعالى ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد التولي هنا هو الإعراض عن أوامر الله عموما وهنا يحتمل تولي الكفار وموالاتهم فإن الله غني عنه حميد قال ابن عباس كمل في غناه، ومثله قوله تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله وقد جاء بيان استغناء الله عن طاعة الطائعين عموما وخصوصا فجاء في خصوص الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وجاء في العموم قوله جل وعلا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد لأن أعمال العباد لأنفسهم كما قال تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وكما في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا وقد بين تعالى غناه المطلق بقوله لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد قوله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور الرحيم لم يبين هنا هل جعل المودة بالفعل بينهم وبين من عادوهم وأمروا بمقاطعتهم وعدم موالاتهم من ذوي أرحامهم أم لا ولكن عسى من الله للتأكيد والتذييل بقوله جل وعلا والله قدير يشعر بأنه فاعل ذلك لهم وقد جاء ما يدل على أنه فعله فعلا في سورة النصر حين دخل الناس في دين الله أفواجا وقد فتح الله عليهم مكة وكانوا طلقاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك موقف أبي سفيان وغيره وعام الوفود إلى المدينة بعد الفتح والتذييل بأن الله قدير يشعر بأن تأليف القلوب ومودتها إنما يقدر عليه الله وحده كما بينه قوله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم الآية ولان المودة المتوقعة بسبب هداية الكفار والهداية منحة من الله إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء والعلم عند الله تعالى قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون اعتبر بعض المفسرين الآية الأولى رخصة من الآية في أول السورة ولكن في هاتين الآيتين صنفان من الأعداء وقسمان من المعاملة الصنف الأول عدو لم يقاتل المسلمين في دينهم ولم يخرجوهم من ديارهم فهؤلاء يقول الله تعالى في حقهم لا ينهاكم الله أن تبروهم وتقسطوا إليهم والصنف الثاني قاتل المسلمين وأخرجوهم من ديارهم وظاهروا على إخراجهم وهؤلاء يقول الله فيهم إنما ينهاكم الله إلى قوله أن تولوهم إذن فهما قسمان مختلفان وحكمان متغايران وإن كان القسمان لم يخرجا عن عموم قوله عدو وعدوكم المتقدم في أول السورة وقد اعتبر بعض المفسرين الآية الأولى رخصة بعد النهي المتقدم ثم إنها نسخت بآية السيف أو غيرها على ما سيأتي إن شاء الله واعتبر الآية الثانية تأكيدا للنهي الأول وناقش بعض المفسرين دعوى النسخ في الأولى واختلفوا في من نزلت ومن المقصود منها والواقع أن الآيتين تقسيم لعموم العدو المتقدم في قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اوليا مع بيان كل قسم وبيان حكمه كما تدل له قرائن في الايه الاولى وقرائن في هاتين الايتين على ما سيأتي ان شاء الله تعالى أما التقسيم فقسمان قسم مسالم لم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من ديارهم فلم ينهى الله المسلمين عن برهم والإقساط إليهم وقسم غير مسالم يقاتل المسلمين ويخرجهم من ديارهم ويظاهر على إخراجهم فنهى الله المسلمين عن موالاتهم وفرق بين الإذن بالبر والقسط وبين النهي عن الموالاة والمودة ويشهد لهذا التقسيم ما في الآية الأولى من قرائل وهي عموم الوصف بالكفر وخصوص الوصف بإخراج الرسول وإياكم ومعلوم أن إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم وإخراج المسلمين من ديارهم كانت نتيجة لقتالهم وإيذائهم فهذا القسم من العدو هو المعني بالنهي عن موالاته لموقفه المعادي لان المعاداه تنافي الموالاه ولذا عقب عليه بقوله جل وعلا ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون فاي ظلم بعد موالاه الفرد لاعداء امته واعداء الله ورسوله اما القسم العام وهم الذين كفروا بما جاءهم من الحق لكنهم لم يعادوا المسلمين في دينهم لا بقتال ولا بإخراج ولا بمعاونة غيرهم عليهم ولا ظاهروا على اخراجهم فهؤلاء من جانب ليسوا محلا للموالاة لكفرهم وليس منهم ما يمنع برهم والإقساط إليهم بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي على نهاية نقاعنا آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته